في الأعياد، نزور كثيراً من الأقارب. نذهب إلى بيوت العمومة والخؤولة، ونسلم على الجميع. الأجواء تكون فرحة، ويكون الأطفال سعيدين بالهدايا والحلويات. في الزيارة، نأكل طعاماً شهياً، ونتبادل الأخبار والضحك. بعد الزيارة، نشعر بالقرب والمحبة.